فاتن الحجر وطلي بالماء فينبت فيه فما استراب من الهدي وما تخبئ أو صلقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع من عمرك إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يدف صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة C'est bien